فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أتتمارونهُ على ما يرى ولا قد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى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 ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمون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 الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عم من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن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 نَتْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى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 إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى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 وَثَمُودَ فَمَا أَبِقَ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَقْضَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَ فَغَشَى هَمَّ فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ تَسَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا